إنه هو السميع البطير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح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 129. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 120. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 112. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 113. ربكم أن يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرَةً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 واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُصْرَفِيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ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 جعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن مدّ وهؤلاء من عطاء ر وَمَا وما كان عطاء ربك محظورا 115. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 116. أكبر درجات وأكبر تفضيلا.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 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا مَاءَ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا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 فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسحولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصص المستقيم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 119. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 110. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا إِنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو كل عسى ان يكون قريبا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 وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ نَبِيٍّ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنات والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن نذريته إلا قليلا قُلْ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مُّفْزُورٌ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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَغْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا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 114. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبثناك لقد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 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من وَلَا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدِقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدِقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَذُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الحق وَذَهَقَ الْبَاطِلِ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 ولئن شئنا بِالَّذِي بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 أَسْتِيَّ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَوْفِيَ لَأَوْ يَكُونَ لَكَ فَيْتُ مِنْ زُقْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَايِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيٍّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ 117. قل سبحان ربي هل إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 قل لو أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية وَكَانَ وكان الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ, فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم قال له فرعون إني لا اظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزلها 117. والسماوات والأرض بصائرا إني لأظنك يا فرعون مسبورا 118. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا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 119. وعد ربنا لمفعولا 110. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 111. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكبيرا